وما قسمت فيها من شر ودائن وسوء وبلاء فصرف عنا وعن المسلمين حتى إذا جاء أحدهم الموت قال رب ارجع لعلّي أعمل صالحا فيما تركت كلا إنها كلمة هو قائلها ومن ورائهم برزخ إلى يوم بعثه. ونفخ في الصور ذلك يوم الوعيد فإذا نفخ في الصور فلا أنساب بينهم فلا أنساب بينهم يومئذ. يوم ساءلون واستمر يوم, يوم ينادي, ينادي المناد من مكان قريب ألم تكن آياتي تتلى عليكم فكنتم بها تكذبون يوم يأتي لا تكلم نفس إلا بإذنه فمنهم شقي وسعيد فأما الذين شقوا قالوا ربنا غلبت علينا شقوتنا وكنا قوما ضالين ربنا أخرجنا منها يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا إنه كان فريق من عبادي يقولون ربنا آمنا فاغفر لنا <تصفيق> صد الكويت تقدم من ليالي الوتر والفجر وليالي العشر والشفع والوتر والليل إذا يسر هل في قسم لذي حجر سورة المؤمنون أولئك هم الورثون الذين يرثون الفردوسهم فيها خالدون سورة النمل آه. قالت نملة يا أيها ادخلوا مساكنكم ادخلوا مساكنكم لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون ودعاء الوتير يا من لا يفيد الوافدون على اكرم من يا خير من خلا به وحيد ويا أرحم من آوى إليه طريد إلى سعة عفوك مددنا من ليالي الوتر ليلة السابع والعشرين من رمضان وليلة التاسع والعشرين من مسجد الدولة الكبير بدولة الكويت في عام السادس والعشرين والأربعمائة بعد الألف من الهجرة النبوية الشريفة على صاحبها أفضل الصلاة استقيموا واعتدلوا حاذوا بين المناكب والأقدام وسد الخلل وراعوا آداب المسجد